الكريم نقصد والعظيم نسجد الى الكريم نقصد والعظيم نسجد في سرنا وجهلنا نشهد للتشهد وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد بالله لم نشرك أحد بالله لم نشرك احد الواحد الفرد الصمد الواحد الفرد الصمد نشرك أحد بالله لم نشرك أحد الواحد الفرد الصمت الواحد الفرد الصمت الله جل قدره لا أمر إلا أمره ولا يدوم غيره خير الكلام ذكره إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد في سرنا وجهرنا نشيد ش وليلىنا وناارنا قون ن تو حي ر لايباد قاادون رّ لايباد قاادون مقدمم مؤخرٌ مقدم مخرٌ رّ لايباد قاادٌ ر لايباد قاادون مقدم موؤخرٌ وهو الولي المرشد إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد في سرنا وجهرنا نشيدنا التشهد وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد يا من عيش في حماك يا من تذلنا سماك يا من عيش في حماك يا من تظلنا سماك ليس لنا مولا سواك وليس منا من عصاك ليس لنا مولا سواك وليس منا من في سرنا وجهرنا نشهدنا التشه ودليلنا ونهارنا قلوبنا توحى إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد إلى الكريم نقصد وللعظيم نسجد في سرنا لا وجهنا نشيد نتشدد وليلنا ونهارنا قلوبنا توحد